عليك بلا والضمان يا ربي في بالي بالي ندير فيك الامان يا اللي ظنيتك غزالي مع الطوحي في الزمان وعظمت بالله الغالي تو وجدي حتى ينسل يشبلي ويقول <متصفيق> بحالي لو تختعي بحور ويدل مابحاس بشوفي خيالي نصيبك بيدك قطعتي ما تبقى شي خلاص المكتوب نصيبك بيدك قطعتي قطعتي كمن ثبوتوك يخونك ملح اللي كلتي منظلك انا يا محبوب ربتي في كاسي وبدلتي خليتي قلبي معطوب شر اللي درتيه تقصي بيه وقدر تعلم الغيوب تنجرالك اللي لي عليك بلهنه وضمان خبيت نديرك في بالي ما تزيد ندير فيك تامل ظنيتك الثاني عالت روحي في الزمان وعالظنت بالله غالي ما توجدي حتى إنسان حتى موسعيش بالويويكون بحالي لو تلقت عيب حور ويدان مبقى في خيالي قلبك لي يا, يا. قلبي تسكن لي كديتو قوم جاي قلبك لي يا. يا. قلبي تسكن لي كديتو شت معك بني يا ترى عمري ما خبيتو وانا انتي عيني يا للحصة دي ما عندي غير ما إذا يا ملين حتى من تيا زتالي أي ما ما نديرك لي بالي فيك <تصفيق> اللي ظنيتك غزاني عهدت روحي في ذو الزمان وعظمت غالي، وتمزي حتى انسان اشبالي ويكون بحالي وتستطعي بحروبي دان ما بقالك تشوفي خيالي في قلبك ما تبقاش الحب فاهمتك فيه الإشارة في قلبك ما تبقاش الحب الفاهمتك فيه الإشارة عشتي بالغدر والكذب معيشت منكر نكرا ثابت حسابك ونجحتي كمل مره كبتي كمل صيد الخوبه دايره روح الخوافه كل ما انت عليك نخوبه ولباقي كمل الانا والضمان, والضمان نديرك في بليه نديد ندير فيك الأمان روحي في روح الزمان بالله we could have واحدك في بوهدان في قيمتك مبخدش السمّة في قيمتك في قيمتك مبخدش في للترطان تسميحي من الحومة الحرومة ويت يروحك بالدخوة وقيدك ذارت لو كان الطير بالجنحان لتوصبي على سر حمام لقد عيل الجبال كيفان ما يرضى عليكم تالي أنك بلهنا وضمان في كل رشبي بالي بدي جنبيك الأمان ايضا لي تتغزل في بالزمان حتى بحالي لو ما حتى بحالي خيالي يملي ستجري والحب أمر عظيم فانا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم في وسط قلبي مقيم مليالة افزح امر وحيلة ايضا من رامي حياني بعد فناني تقني تقني خمر من عصير سجل يا رامي يا خلوم